كانها أهل الجهاد مع الصيام وأهل ليل هاج بالقرآن فلقد أطار العز غمط في نذ جنة الرحماني سكانها اهل الجهاد مع الصيا الصيا ولهيدها جميل القرى جميل القرى نلقى اطمئنان فمتج يسغم في جنات النعيم الرحمنين نسال الحياة ابيتا فقلوبهم مملوءه بالعز واليماني اتلهم بفعال وبتركهم عيش النعيم وذلة الخذلان أرعوا الحياة رخيصة لمليكهم يرجون فوزا رابحا بجنان يا عاشق الدنيا تأهب للذين جنا له العشاق كل زماني باع الحياة رقصة لمليكهم لمليكهم يا جنا لم العشاق كل سماه يا من عرفت العيش رغدا آمنا فطريقنا قد حوف بالهجران يا من عرفت العيش رغدا آمنا رغدا آمنا بالهجرا في اللامنها والعيش رفدا لنا من اندى آمنا بقريمنا قد حوف بالهجر